إ ن م ا هي يعني مع الدين لا تكون م ن ف ص ل ة عن الدين و إ ل ا لو انفصلت هذه الصفات عن الدين فلا يعني خير فيها بل الشر فيها ف قال أ ن تكون ب ك ر ا أ ن تكون ذات حسب أ ن تكون ذات دين أ ن تكون ذات جمال كل هذا إ ن كان مرتبط بالدين و إ ل ا لو انفصل الحسب عن الدين فهذا يعني فيه شر وكذلك لو انفصل المال عن الدين فهذا فيه شر وكذلك لو انفصل يعني الجمال عن الدين كان فيه شر ايضا لو كانت ق ر ش ي ة فلا ب أ س وهذا يعني لوجدتها لو و فعب عليها لو كانت ا ل م ر أ ة ق ر ش ي ة لما فيها من الصفات ا ل ز ا ئ د ة عن غيرها من بني جنسها كذلك وضع بعض أ ه ل العلم أ ن تكون ا ل م ر أ ة أ ج ن ب ي ة قيل ل أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ا ل أ ج ن ب ي ة غالبا يعني بتاتي بصفات و ر ا ث ي ة غ ر ي ب ة عن أ ه ل القربى او عن أ ه ل ا ل ق ر ا ب ة تكون مثلا ا ل م ر أ ة من ع ا ئ ل ة فيها ك ر ا م ة أ و فيها كرم فيها جود فيها شهامه ة ف ي ا صفات م ح م و د ة فهذه الصفات ا ل م ح م و د ة لا شك أ ن ه ا تنتقل ب ا ل و ر ا ث ة إ ل ى ا ل أ ب ن ا ء لكن إ ذ ا كانت في أ و ل ي القربى ا م ر أ ة صاحب ة الدين وبها صفات م ح م و د ة فهذا ل ب أ س به و إ ن كانت ا ل م ر أ ة في أ و ل ي القربى ايضا كان ا ل إ ن س ا ن مثلا يعني ما عنده مال يستطيع أ ن ي أ ت ي ب ا ل م ر أ ة ا ل غ ر ي ب ة مثلا و أ ه ل القربى يعني بينهم وبين بعضهم البعض تعاون فهذا أ ي ض ا ل ب أ س ف أ ي ض ا قالوا ا ل أ م ر الثاني أ و ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة في م س أ ل ة استحباب ل ا أ ن تكون ا ل م ر أ ة أ ج ن ب ي ة قالوا ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا كان إ ذ ا حدث مثلا ما يحدث بين ا ل م ر أ ة وزوجها من تفريق فهذا التفريق لا يؤدي إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى ع ظ ي م ة جدا أ ي ض ا وهي م س أ ل ة قطع ا ل أ ر ح ا م فمسألة التفريق إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة من أ ه ل ا ل ق ر ب فبالتالي كانت ا ل م ص ي ب ة مصيبتان او مصيبتين م ص ي ب ة التفريق و م ص ي ب ة قطع ا ل أ ر ح ا م أ م ا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة أ ج ن ب ي ة فستكون ا ل م ص ي ب ة م ص ي ب ة و ا ح د ة و هي م ص ي ب ة التفريق فقط أ و أ م ر التفريق بين الزوجين فقط ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك طبعا قبل أ ن أ ب د ا كان في سؤال أ خ ي ارسله فبيقول إ ذ ا كان طبعا أ ن ت قلت ان يعني علينا يعني ان يستحب للمراه ان تكون, تكون شجارتك يعني في, في البيت فقال طيب لو كانت ا ل م ر أ ة يعني ص ا ح ب ة الدين اللي هي الجاره هذه ص ا ح ب ة الدين وبتاع الكلام ده ن ت ساوت مع غيرها من المرأة البعيدات عن البيت فغيرها أ و ل ى و إ ن كانت هي في ذاتها ص ا ح ب ة الدين لكن قد تكون أ م ه ا قد تكون في عندها بعض ل ه فالبعد أ و ل ى و أ ف ض ل أ ح س ن وفيه خير وفيه خير لما قلنا ل ل أ م و ر ان أ ي م ش ك ل ة بين الرجل وزوجته خلاص ا ل أ م ستسمع و عند أ و ل و ه ل ة ا ل م ر أ ة حتقولك طيب سلام عليكم ل أ ن ا ل م س ا ف ة قريبه لك سلام عليكم وتسيب لك البيت, وتمشي لأن خطوتين لك البيت وتمشي طبعا هو ما في أ ح د من أ ه ل العلم وضع هذا الشرط لكن الواقع يحتم عليك أ ن ت ر ى هذا ا ل أ م ر ل أ ن الواقع أ ص ب ح يعني ال... ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن م س أ ل ة خ ط ب ة ا ل م ر أ ة ا ل ك ب ي ر ة ثم سيتكلم بعد ذلك عن خ ط ب ة ا ل م ر أ ة ا ل ص غ ي ر ة فقال و تخطب ا ل ك ب ي ر ة إ ل ى نفسها و ساق طبعا الحديث الوارد في الباب ثم ساق أ ن ا ل م ر أ ة لا بد من تخييرها او لا بد من حصول رضاه حصول الرضا ا ل م ر ا ة أ م ر معتبر و إ ن زوجت ا ل م ر أ ة بلا رضاء منها فيفسخ العقد ان زوجت بلا رضا منها يفسخ العقد في أ م ر ي ن إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة بكر لكنها ك ب ي ر ة و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ثيب لكن إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة بكر ص غ ي ر ة ففي هذه الحاله ة ي ز و ج ا أبوها يعني يجبرها ع ن ي ي أ ب و ه ا على الزواج أ و جدها فقط وليس ل أ ح د غير غيرهما س ل ط ة أ ب د ا على أ ن يجبر البنت ا ل ص غ ي ر ة على التزويج فلا يجبرها كما قلت لكم إ ل ا ا ل أ ب أ و الجد أ و الجد لا يجبرها أ خ ولا غير ذلك تفضل يعني كيف المفسده يعني في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا زوج الولي القريب طبعا ده كله نتكلم عليه في م س أ ل ة الولايه الولي لسا ما اتينا على م س أ ل ة الولي بعد لكن إ ن زوج طالما نفتح الباب ف إ ن زوج ولي قريب ا م ر أ ة بغير يعني يعني ا م ر أ ة مثلا برجل فاسق ليس أ ه ل ا للتزويج منها مثلا أ و به صفات غير م ق ب و ل ة أ و او الى آ خ ر ه ف ل ل و ل ي الابعد الفسخ فللولي الابعد الفسخ كما ساتكلم عليه ان شاء الله في م س أ ل ة ا ل و ل ا ي فالولي الابعد له ان يفسخ وليس للولي القريب ان يجبر البنت مثلا على التزويج لمن له غرض ففي هذه ا ل ح ا ل ة طبعا حتى ان كانت, كانت بكره لانني لا تجبر ا ل ا البكر ا ل ل ي هي ص غ ي ر ة التي لا تستطيع ان تحكم امر ن ف س ه فيجبرها الوالد او الجد وطبعا تكلم المصنف رحمه رضا عن ل ى ا م س أ ل ة استئمار الثيب واستئمار الثيب أ ي أ ن ه ا تستشار تجلس مجلس المشوره ويؤخذ ع ن ي ي معها في الكلام ويرد كما قال الله تبارك وتعالى واتمروا بينكم ب ه ب م ع ر ف ف تمر يعني تشاوروا فالاستئمار يعني المشوره ة وفي نفس الوقت نفس ي أيضا تفسح أو رضا عن عدم أ و عدم رضا فهنا الصمت لا يصح منها ولا يؤخذ من صمتها قبول أ ن ه ا وافقت أ و لم توافق فالثيب لابد أ ن تفصح لابد أ ن تنطق و تقول أ ت ز و ج به أ و لا أ ت ز و ج به قال المصنف رحمه الله تعالى لمن كان كفء أ و ر ك ز و ا معنا في هذا الباب باب الكفاءه عليك ل ل ا وارجو من ا ل إ خ و ة أ ن ه م يركزوا ل أ ن نحاول ا ن نقطع إ ن شاء الله شرط كبير ف ا ل ا خ و ة يكون ع ن ي ي و ا في تركيز عال جدا عشان طبعا ما لان الوقت بيجري وفي نفس الوقت ما قطعنا شيئا فقال المصنف لمن كان كفء لحديث, لحديث لحديث علي عند الترمذي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يؤخرنا ا ل ص ل ا ة إ ذ ا اتت و ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا حضرت و ا ل أ ي م اذا وجدت لها, لها كفءا والحديث لا يصح قال ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءه في الناس ا ب ي ن كما قلت لكم الحديث غير صحيح بل يحمل على أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا وجدت لها كفءا ترضى خلقه ودينه كما س ي أ ت ي و أ خ ر ج الحاكم من حديث ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب أ ك ف ا ء بعضهم لبعض ق ب ي ل ة ل ق ب ي ل ة وحي لحي ورجل لرجل إ ل ا حائك أ و حجام والحديث أ ي ض ا لا يصح هذا الحديث لا يصح حديث طبعا فيه, فيه نزعات عرقيه فالحديث لا يصح لان م س أ ل ة ا ل أ ن س ا ب هذه م س أ ل ة كما س ن أ ت ي عليها إ ن شاء الله تبارك وتعالى م س أ ل ة ليس لها اعتبار عند الله عز وجل طالما أ ن ه خلت عن الدين و إ ل ا فما نفع أ ب و لهب نسبه وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وكذلك يعني لم ينفع ابو طالب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه ايضا وكان يحوط ه وكان يحوط ه نعم نفعته احاطته للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن خفف عنه العذاب شيئا ما لكن مع ذلك لم يخرج من جهنم ومات على الكفر والعياذ بالله إ ل ى غير ذلك من هذه من هذه ا ل أ ن س ا ب التي لا تنفع ف ن س ب عند الله تبارك وتعالى إ ن م ا هو العمل الصالح ن س ب عند الله عز وجل إ ن م ا هو العمل الصالح والله تبارك وتعالى قال في كتابه يا أ ي ه ا الناس إ ن خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إ ن ان كرمكم ع د اكرمكم ل ل ه أ ت ق ا م إنا ك عند الله أ ت ق ا ك م ف إ ذ ا ا ل ك ر ا م ة والمنزله و ا ل ر ف ع و ا ل د ر ج ة عند الله تبارك وتعالى إ ن م انما هي بالإيه إنما هي بالتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا قال لا فرق بين عربي وعجمي إ ل الا ب ا إ بالتقوى فالتقوى هي الفيصل والتقوى هي الفارق والتقوى هي التي يعول عليها في أمر في كثير من ا ل أ م و ر بل في كل ا ل أ م و ر إ ن م ا يعول على التقوى وكل هذه ا ل أ ح س ا ب وهذه ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى انما هي تزول وتاتي ف إ ذ ا نظرت مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسن ان احسبها ا أ ل للدنيا الذي يذهبون إ ل ي ه المال فعلى قدر ما عندك على عندك على ومع مثلا من المال هذا حسب أهل الدنيا المال الناس ذلك المال يزول قدر قدر قدر ما من ما من مكانتك ومعه هذا بين حسب ويأتي يروح و ي ج ي فهذا الحسب, الحسب أ و هذه ا ل م ك ا ن ة التي تروح وتجيء فهذه م ك ا ن ة يعني ليس لها أ س ا س وليس لها وجود ومن ا ل أ ف ض ل الا تعتبر أ ص ل ا قال العرب أكفاء يعني لو نظرت إ ل ى قول علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه لما قال قال كلاما جميلا جدا قال الناس من ج ه ة التمثيل أ ك ف ا ء أ ب و ه مؤادم و ا ل أ م حواء فان يكن لهم من أ ص ل ه م نسب يفاخرون به فالطين والماء أ ن ت كل البشر إ ن م ا خلقوا من ماء وطين فالطين والماء ماشي كما العلم إنهم لمن مقال قال وقال أيضا لا إلا لأهل العلم إنهم إنهم على الهدى لمن استهدى أدل الله لأهل على أدل إلى فخر آخر مقال رحم الله تبارك و تعالى فالمساله ا ل ا خ ت خ ا ر بهذه ا ل أ ح س ا ب و هذه ا ل أ ن س ا ب و هذه إ ن م ا هي نزعات ج ا ه ل ي ة و نزعات المنشا من لها و المنبع لها إ ن م ا هي إ ح س ا س ك بكيان نفسك و بذات نفسك و إ ح س ا س المرء بكيان نفسه و بذات نفسه إ ن م ا هو نابع من رؤيته لذاته ومن رؤيته لنفسه ولا شك أ ن ر ؤ ي ة المرء لنفسه إ ن م ا هذه ناتجة, ناتجه ايضا عن كبرياء وغرور عن كبرياء وغرور ف إ ذ ا ما نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى نفسه نظر علو وافتخار ونظر تكبر مع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلب م ف ك ا ل ذ ر ة منه من كبر فهذه نزعات ق ب ل ي ة ج ا ه ل ي ة يعني ليس لها اعتبار في دين الله تبارك وتعالى قال العرب أ ك ف ا ء بعضهم لبعض ق ب ي ل ة ل ق ب ي ل ة وحي لحي ورجل لرجل إ ل ا حائك أ و ح ج م والحديث كما قلنا موضوع ضعيف جدا بل موضوع قال وفي إ س ن ا د ه رجل مجهول وقال أ ب و حاتم إ ن ه كذب لا اصل له وذكر الحفاظ أ ن ه موضوع وقد أ و ض ح الكلام عليه الماتن في كتابه في الموضوعات الماتن من الشوكاني رحمه الله تعالى الماتن اللي هو صاحب المتن والمتن هو إ ي ه مش عايزين ننسى يا أ خ و ا ن المتن هو إ ي ه المتن هو الدره ل ل ب ه ي ة والشرح لها يسمى ب إ ي ه ب ا ل ر و ض ة النديه في كتابه في الموضوعات الذي سماه الفوائد ا ل م ج م و ع ة في ا ل أ ح ا د ي ث الموضوع وهو كتاب للشوكاني رحمه الله تعالى ولكن رواه البزار في مسنده من ر في ي ط قال أخرى عن ع م بن ب ج رفعه ق العرب ا ل بعضهم أ ك ف ا ء لبعض والحديث ضعيف قال وفيه سليمان بن أ ب ي الجون ويغني عن ذلك ما في ا ل ص ا ح ي ن وغيرهما من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال خياركم في ا ل ج ا ه ل ي ة خياركم في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا فاقه فهنا هنا وضع شرطا مهما جدا وهو م س أ ل ة ا ل ال ا ي الذي يميز الخير في ا ل ج ا ه ل ي ة ويجعله خيرا في ا ل إ س ل ا م وضع له شرط في الخيار وهو ايه وهو الفقه إ ذ ا فقه وهو الفقه ثم ن ن ا لو رجعنا يا اخوان إ ل ى الوراء شيئا ما لوجدنا أ ن ق ب ي ل ة أ ب ي بكر و ق ب ي ل ة عمر ق ب ي ل ة أ ب ي بكر أ ب ي بكر من بني تيم و بني تيم ق ب ي ل ة ليس لها م ك ا ن ك ب ي ر في باقي قبائل العرب ك ق ب ي ل ة بني مخزوم و ك ق بني ي ل ة ب هاشم و بني أمية ي غ ر ه اميه ن هذه القبائل ا ل ب ك ر تربع بكر رضي ة التي لها كيان ولها ولها وزن. ومع ذلك تربع أبو بكر رضي الله وزن ن ومع ع أبو ب م ش و ر ة أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا من أ ن ه خيرهم خيره فرفعوه ونصبوه حاكما على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بل ونصبه النبي صلى الله عليه وسلم إ م ا م ا في ا ل ص ل ا ة وعمر بن الخطاب أ ي ض ا من بني عدي و بني عدي أ ي ض ا ق ب ي ل ة ليست بذات المكان ا ل ك ب ي ر ة كباقي قبائل العرب ك ق ب ي ل ة بني مخزوم أ ي ض ا كما سمعتم و ق ب ي ل ة بني هاشم وهذه القبائل ا ل ك ب ي ر ة التي لها وزن ولها ثقل في قبائل العرب ومع ذلك الذي ر ف ع ه م هو هو الدين هو الدين قال خياركم في ا ل ج ا ه ل ي ة خياركم في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا فقهوا ولكن ليس فيه ذ ل ا ل ة على المطلوب أ ي على م س أ ل ة اليه مساله حصول الكفاءه لكن هو يميز بين بين أ ص ن ا ف الناس ف أ ص ن ا ف الناس يعني لو كانوا من ق ب ي ل ة علياء أ و من عليه القوم مثلا في الحسب و النسب و الشرف لكنهم في الدين و الفقه بالدون و هناك من هو أ ق ل منهم في ا ل م ك ا ن ة و في ا ل م ن ز ل ة من ن ا ح ي ة الحسب و الشرف و النسب لكنه في الدين عال ففي هذه ا ل ح ا ل ة يرفع هذا الدين فما بالك إ ذ ا كانوا متساويين في ا ل ق ب ي ل ة لكن بينهم وبين بعضهم البعض في الدين فارق فلا شك أ ن هذا الفارق في الدين يرفع صاحب الدين ويجعله في م ك ا ن ة ك ب ي ر ة جدا عن بني جنسه الذي هو من, إيه؟ هو من قبيلته لكنه اقل منه في م س أ ل ة الفقه و الدين قال ل أ ن إ ث ب ا ت كون البعض خيرا من, من بعض لا يستلزم ان الادنى غير كفء للاعلى و أ خ ر ج الترمذي من حديث, حديث أ ب ي ح ا ت م المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون من دينه و خ ل قال ه فأنكحوه إ ل ت ف ع و تكون ه فتنة ف يا ل أ رسول ض و ف ا ا د كبير ق ل ا يا ر س و الله و إ ن كان فيه قال إ ذ ا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات والحديث حسنه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى رحمة وسعه لكن الذي يترجح والله تعالى أ ع ل م أ ن الحديث لا يرتقي إ ل ى م س أ ل ة التحسين فالحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن هناك حديث اخرى ك ث ي ر ة جدا في هذا في هذا الباب غير هذا الحديث و إ ن كان في هذا الحديث ل ف ت ة م ه م ة جدا وهي أ ن م س أ ل ة الرجل م س أ ل ة الشروط ا ل م ع ت ب ر أ و الخصال ا ل م ح م و د ة في الزوج إ ن م ا تكون من ن ا ح ي ة الخلق و من ناحية, ناحيه الدين ف إ ذ ا جاءك صاحب خلق و دين فلا يرد فلا يرد ل أ ن الخلق ابتداء يعني سبيل ا ل س ع ا د ة و سبيل العيش و سبيل إ ق ا م ة البيت فالبيت إ ن م ا يقوم على ا ل على الخلق والدين مانع من ظلم الرجل ل إ م ر أ ة فلا يجور ف إ ن كان الرجل صاحب دين فلا شك إ ن سرح سرح بمعروف و إ ن أ م س ك أ م س ك به باحسان ان امسك أ م س ك باحسان فالخلق والدين عاصمان ل ل م ر أ ة وعاصمان للرجل وهما, وهما صمام أ م امان ن ل ل ر أ ة في بيت ل ز و ج صمام م ا أ ل ل م ر أ ة في بيت الزوج ف ا ل م ر أ ة إ ذ ا وجدت رجل عنده خلق وعنده دين فهنيئا له ا بل تعض على هذا الرجل ودعها من هذه ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى م س أ ل ة ا ل أ ح س ا ب م س أ ل ة ا ل أ ن س ا ب هذه المسائل التي لا دليل عليها كما سناتي على كلام الصنعاني رحمه الله تعالى قال كلاما نفيسا جدا في سبل السلام لمن أ ر ا د أ ن يرجع إ ل ي ه بتوسع في باب ا ل ك ف ا ء قال وقد حسنه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ونقل المناوي عن البخاري أ ن ه لم يعده محفوظا وهو الصواب و عده أ ب و داود في المراسل و عله ابن القطان ب ا ل إ ر س ا ل و ضعف راوي ه و ضعف راوي و ابو حاتم المزني له ص ح ب ة أ ي راوي الحديث و لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث و أ خ ر ج ا ل د ر ق ت ن عن عمر أ ن ه قال لام نعن تزوج ذوات ا ل أ ح س ا ب ي مي الى من ا ل أ ك ف ا ء و أ خ ر ج ه أ ي ض ا ابن ب ش ي ب ة في المصنف و فيه ابراهيم ا بن محمد ا بن ط ل ح ة لم يسمع لم يدرك عمر رضي الله عنه ففي الاثر انقطاع فهذا الاثر ايضا لا يصح هذا الاثر ايضا لا يصح ثم ان كل هذه ا ل ا ح د ي ث المحموله قد تحمل على ا ل ك ف ا ء ة في الدين لكن ا ل ك ف ا ء ة في م س أ ل ة الاحساب والانساب هذه ليست فتحمل كلها على ا ل ك ف ا ء ة في الدين ان صحت فان صحت ت ح ولكن على ا ف في ا ا ء ة ي ل د ك م ان سيأتي إ ش الله ء ا ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى قال أقول ا س ت ه للاعتبار ع ى ا ل ك ف ا ء ة في ا ل ن س ب ب م ا أخرجه ا بها ن بإسناد ماجة ا ج ر ل رجال ر ج ل الصحيح من حديث عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه أن ف ت الى ة جاءت إ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن أ ب ي زوجني ابن أ خ ي ه ليرفع بخسسته ي قال فجعل ا ل أ م ر إ ل ي ه ا فقالت قد أ ج ز ت ما صنع أ ب ي ولكن أ ر د ت أ ن أ ع ل م النساء أ ن ه ليس إ ل ى ا ل آ ب ا ء من أ م ر النساء شيء وهذا الحديث ليس فيه في ا ل ح ق ي ق ة د ل ا ل ة على المقصود لماذا أ و ل ا ل أ ن ا ل ز و ج ة قالت إ ن أ ب ي زوجن ابن أ خ ي ه وابن ا ل أ خ كفء له لابنه عم من ناحيه الحسب ومن ناحيه النسب ا فليس هناك فرق في مساله الاحس... الكفاءه التي هي المعروفه التي مثلا بين الناس كمساله الاحساب والانساب ابن اخي ال... ابن عم المراه كفء, ل... كفء للمراه فابن عمها كفء له فليس في هذا دلاله على, ال... على المطلوب انما رد النبي صلى الله عليه وسلم لتزويج هذه ا ل م ر أ ة لاعتبار عدم رضاه ا وليس لاعتبار أ ن ه زوجها من إيه؟ من عدم كفء اذ أ ن ابن العمي ك ف كفء ل ا ب ن ة عمي ان الناس واحد و ا ل أ ص ل واحد و ا ل ق ب ي ل ة و ا ح د ة فليس هناك فرق بين ا ب ن ة ا ل ع م وبين ابن عمي في م س أ ل ة الكفاءه ن م ا اعتبار رد النبي, رد النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ردها لا لاعتبار ا ل ك ف ا ء ة إ ن م ا ردها لاعتبار عدم عدم رضاه انها ما كانت ر ا ض ي ة و أ ن أ ب ا ه ا أ ج ب ر ه ا عليه على هذا ا ل أ م ر ثم إ ن في, في هذا الحديث ملمح آ خ ر أ ل ا و هو أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قد ي ق و ل ردها ل أ م ر آ خ ر أ ي ض ا ضمن وإن ك الامر ن ا أ ص ل في رد ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س هو عدم ع ا ا ت ب الثاني ا م الأمر ر أ ة ا ل وهو أن الرجل انما ل ل ر ج إ زوج ابنته لإيه؟ لنفسه ليس ل لي م ص ل ح ة ن ف س ه وليس لمصلحة, ليس لمصلحه ابنته في حين أ ن التزويج ا ل أ ص ل فيه أ ن يكون ل م ص ل ح ة ا ل م ر أ ة ل ا ل م ص لا ح ة من ل ل م ص ل ح ة ا ل أ ب كما سمعتم في الدرس الماضي ف إ ن حار العقد وقاره إ ن م ا يقع على من يقع على ا ل م ر أ ة إ ذ ن إ ذ ا زوجت ا ل م ر أ ة لغرض في نفس الولي و ل م ص ل ح ة تعود على الولي وقد تعود بالضرر على ا ل م ر أ ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة هناك حق للولي ا ل أ ب ع د أ ن يفسخ أن يفسخ العقد أ و الحاكم له الحق في هذه المساله أن يفسخ او في هذه الحاله ان يفسخ, أن يفسخ العقد لاعتبار مصلحه المراه من جهه ولاعتبار الرضا من, من جهه اخرى قال واخرجه احمد والنسائي من حديث ابن بريده عن عائشه ومحل الحجه منه قولها ليرفع بي خسيسته ف إ ن ذلك مشعر ب أ ن ه غير كفء لها ولا ي خ ف أ ن هذا إ ن م ا هو من كلامها و إ ن م ا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر إ ل ي ه ا لكون رضاها رضاه هو المعتبر ف إ ذ ا لم ترض ى لم يصح النكاح سواء كان المعقود لها كفء أ و غير كفء ف ا ل ر ض ى معتبر سواء كان المعقود كفء ل ل م ر أ ة أ و غير كفء لله أ أ و غير كفء وزوجها أ ي ض ا هو زوجها بابن, أخيها بابن اخيه وابن عم ا ل م ر أ ة كفء لها واستدل, واستدل على اعتبار ا ل ك ف ا ء ة في النسب بما أ خ ر ج ه أ ح م د والنسائي ء وصحاحه وصححه ا لكم إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال وبما أخرجه أحمد إن يذهبون أحساب أخرجه و الحديث ت ر م ذ ي و ص ح والحاكم ح ه هو من حديث سامرة م ر فيه و والكرم التقوى و ع ا الحسب المال ل ح د ث ف ي كلام لكن حديث صحيح إ ن أ ح س ا ب أ ه ل الدنيا الذي يذهبون إ ل ي ه هو المال الحديث حسن قال ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا كما صرح به في حديث, حديث بريدة صرح المراد كما أهل أن أن هذا به و إ ن هذه ح ك ا ي ة عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع إ ذ ان قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن حسب اهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال ليس في هذا تقرير لهم على اعتبار المال في م س أ ل ة أ و اعتبار أ ن المال يعني يعني معتبر في م س أ ل ة التزويج أ و م س أ ل ة ا ل ك ف ا ء أ و عدم ا ل ك ف ا ء أ و ترد مثلا ا ل ز و ج ة لفقرها أ و يرد الزوج مثلا لفقر أ و غناه فهذا من باب التوبيخ وهو إ ل ى التوبيخ أ ق ر ب منه إ ل ى ا ل ا ى الاقرار على م س أ ل ة الايه على م س أ ل ة أ ن المال معتبر في في ا ل ك ف ا ء قال وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه صلى وزيد آ ل وسلم ه و مولاه ج ز بن ح ا ر ث ة بزينب بنت جحش ا ل ق ر حارثة ش ي وزيد ة بن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وزينب من ص ا ح ب ة ي او ص ا ح ب ت الحساب والنسب بل هي ابنه عم ة النبي صلى الله عليه وسلم و هي من هي في الشرف و ا ل ر ف ع ة والمكان ولو كانت ا ل أ ح س ا ب و ا ل أ ن س ا ب م ع ت ب ر ة في هذا الباب لما زوج زيد بن ح ا ر ث ة المولى من ز ي ن بنت ب ج ح ش ص اسامه ح ب ل بن زيد بفاطمه بنت قيس القرشيه اخت الضحاك بن قيس صاحبه النسب العريق جدا وفاطمه بنت قيس القرشيه لها قصه وهي أ ن زوجها طلقها وبانت منه من طلاق ثالث فلما بانت منه والحديث في مسلم و قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت طبعا قالت يعني طالبت, طالبت زوجها بمزيد من النفقه و ا ل س ك ن ة وكان قد أ ر س ل إ ل ي ه ا شيئا من شعير وغيره لكنها سخطته فقالت أ ر ي د المزيد و أ ر ي د السكن ة فلما س أ ل ت النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليس لك س ك ن ة ولا نفق ثم قال لها ا ع ت د في بيت و أ م ر ه ا ب أ ن تعتد في بيت ابن أ م مكتوم و الحديث في مسلم ثم قال لها و أ ر ج و التركيز على هذه الجزئيه ا ل أ خ ي ر ة إ خ و ا ن ل أ ن بعض الناس يحتج ب م س أ ل ة ا ل ك ف ا ء ة في ا ل أ ح س ا ب و ا ل أ ن س ا ب بهذا بهذا الحديث لكن أ ن ا أ ر ج و التركيز على هذه ا ل ج ز ئ ي ة ا ل أ خ ي ر ه وهي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ا ع ت د في بيت ابن أ م مكتوم ف إ ن ه رجل أ ع م ى و إ ذ ا وضعت ثيابك يرحمك الله ف إ ذ ا وضعت ثيابك فلا يرى منك شيئا ثم قال لها ف إ ذ ا انقضت عدتك فاذنين الحديث وضعه أ ه ل العلم في باب التعريض بالنكاح للمعتد في باب التعريض بالنكاح للمعتد و الحديث ا ل ر و ا ي ة كما قلتكم هذه ر و ا ي ة مسلم فلما فرغت ف ا ط م ة بنت قيس و انتهت عدتها اتت إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم و اتت و قالت يا رسول الله إ ن م ع ا و ي ة و أ ب ا جهم ن خطبان و ك أ ن ه ا توقفت في أ م ر ه م ا أ ت اتاها ه خطيبين أ خطيبان فتوقفت في أ م ر الخطيبين ما أ ع ط ت ل أ ح د منهما رد لا ب م و ا ف ق ة ولا بعدم م و ا ف ق ة ثم أ ت ت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أ م ر الخطيبين فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا م ع ا و ي ة فصعلو كل مال له و أ م ا أ ب ا الجهل فلا يضع عصاه عن, عن عتيق يعني ض ر ب للنساء فلا يضع عصاه عن عتيق أ ن ك ح اسام و أ ن ا أ ت ر ك لكم م س أ ل ة ا ل م ق ا ر ن ة بين م ع ا و ي ة في الشرف والنسب و ا ل م ك ا ن ة والحسب وبين اسامه بن زيد وبين ابي الجهل م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان من بني أ م ي ة من ق ب ي ل ة ذات شرف و ذات حسب و ق ب ي ل ة في العراقه يعني لها أ ص و ل ض ا ر ب ة في مساله الحسب و النسب و ا ل ع ر ا ق ف أ ي ن ي أ ت ي اسامه بن زيد من م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان في م س أ ل ة الحسب هذه و ا ح د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عرض لها بالنكاح من أ و ل يوم أ ت ت ف أ خ ب ر ت النبي صلى الله عليه وسلم ب م س أ ل ة ه طلاقها من زوجها فعرض لها والتعريض وارد والله عز وجل قال في كتابه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خ ط ب ة النساء أ ي ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة فلك أ ن تعرض كمسائيات إ ن شاء الله تبارك وتعالى فلك أ ن تعرض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ف إ ذ ا فرغت والتعريض له صور منها إ ذ ا فرغت من ع د ل ك مثلا ف آ ذ ن ي ن كما بين أ و كما وقع ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغت ا ل م ر أ ة فمن المتقدم أ و ل ا تعريض النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض من ا ل ب د ا ي ة فهنا تعريض النبي صلى الله عليه وسلم هو اليه هو المتقدم ففي ا ل ح ق ي ق ة أ ن الحديث ح ج ة على من يقولون ب م س أ ل ة اعتبار الكفاءه وليس ح ج ة لمن يقولون بالكفاءه نما حجة لان ى من يقولون ب ل ل ك ف ا ء أ في ا ل ك ف ا ء ة كما قلت لكم م ع ا و ي ة م ع اشرف و ي ة أ في م س أ ل ة الحسب أ ق ص د لكن في م س أ ل ة الدله شك لكن في م س أ ل ة ا ل م ك ا ن ة و ا ل ر ف ع ف م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان ابن زعيمك القرشي لكن طبعا الـ الـ يعني ا ل أ س ف الشديد تمسك من تمسك بهذا الحديث و س ي أ ت ي طبعا إ ن شاء الله تفصيل حتى لا نخوض في أ م ن س ي أ ت ي إ ن شاء الله فالشاهد من الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ف ا ط م ة بنت قيس ص ا ح ب ة الشرف من أ س ا م ة بن ابن زيد و ا س ا م ة بن زيد مولى ابن مولى للنبي صلى الله عليه و سلم أ س ا م ة بن زيد بن ح ا ر ث ة مولى النبي صلى الله عليه و سلم و أ س ا م ه بن زيد أ ي ض ا مولى النبي صلى الله عليه و سلم قال و زوج عبد الرحمن بن عوف بلالا ب أ خ ت ه عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي زوج بلال العبد الحبشي بمن ب أ خ ت ه ص ا ح ب ة الشرف والنسب والحسب و ص ا ح ب ة ا ل م ك ا ن ة ومع ذلك ما نظر إ ل ى مساله الولا... المسألة الحسب ولا النسب ولا هذه ا ل أ م و ر التي مرجعها إ ل ى مساله أ ل ة ا ل أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة التي يعني قال عنها النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث أ ر ب ع من أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة أ ر ب ع من أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة يعني لا يتركها الناس ف ي م ع ن ى الحديث منها الفخر, الفخر بالاحساب و أ خ ر ج أ ب و داود أ ن أ ب ا هند حجم النبي صلى الله عليه و سلم فهنا ا ع ت ب ر ا ل ا ع ت ب ا ر الكفاءه في ا ل ب د ا ي ة اعتبار الكفاءه في م س أ ل ة ا ل عدم اعتبار الكفاءه في م س أ ل ة الحسب ثم ننتقل من لحديث أ ب ا هند الحجام و هو اعتبار الكفاءه في ا ل ص ن ع ة اعتبار الكفاءه في ا ل ص ن ع ة فبعض الناس يقول لك لا هذا انا هذه ط ب ي ب ة و معها شهاده طب و آ خ ر مثلا يعني ليس معه ش ه ا د ة حتى لنقول مثلا معه ش ه ا د ة دون لكن ليس معه شهاده فيعت... لكن معه دين لكن معه دين فتقول لها كيف نزوج هذه الطبيبه برجل مثلا ليس معه فهذا ابهمت الحجام و الحجامه كانت من المعلوم قبل ذلك أ ن ه ا من الامور الدون في القوم ف أ ي ن ياتي حجام ص ن ع ة ص ن ع ة دون للتجار التجار الكبار الذين لهم يعني معهم ا ل أ م و ا ل ولهم السيط والسمعه الى غير ذلك من هذه الايه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إ ن أ ب ا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أ خ ر ج ابو داود حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني ب ي ا ض ة ق ب ي ل ة لها شرف يا بني ب ي ا ض ة أ ن ك ح و ا ابا هند و انكحوا أبا وانكحوا إيه؟ وانكحوا إليه اليه و أ خ ر ج ه أ ي ض ا الحاكم و حسنه و الحديث صحيح و حسنه ابن حجر في التلخيص و أ خ ر ج البخاري و النسائي و ابو داود عن ع ي ش ه رضي الله عنها ان أ ب ا حذيفه بن عتبه بن ربيع ر ك ز و ا يا اخوان في هذه الحديث إنها مهمه جدا في هذا الباب أ ن أ ب ا حذيفه بن عتبه بن ربيع ابن عبد ش م س و كان ممن شهد بدرا ً مع النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم تبنى سالما و أ ن ك ح ه ابنه اخيه سالم مولى من يعرف لسالم ا بن من سالم ا بن من من أ ب ي سالم هل يعرف لسالم مولى ب ح ذ ي ف ة له أ ب من أ ب و ه لا يعرف لسالم أ ب و مع ذلك انكحه ابو ح ذ ي ف ة رضي الله عنه أ ن ك ح ه أنكحه ا ب ن ة أ خ ي ه ص ا ح ب ة المكان ة والمنزله ا ل ق ر ش ي ة صاحبة المكانة و انكحه ل م ز ل ة و أ ن ا ب ن ة أ خ ي ه الوليد بن ع ت ب ة بن ر ب ي ع وهو مولى ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خطب إ ل ي ك م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إ ل ا تفعلوا تكن و ف ت ن ة في ا ل أ ر ض وفساد عريض قلت يرتقي قال أقول لكم الحديث الشيخ للباني لكن الراجح الله تعالى أعلم أن الحديث, الحديث لا يرتقي إلى مسألة التحسين فالحديث ضعيف. قال في الحجة البالغة حسن ضعيف في أن أ ق و ل ليس في هذا الحديث أ ن الكفاءه غير معتبره كيف و و مما جبل عليه طوائف الناس جبل عليه وكاد القتل الأخير الكفاءة إن ما هي الكفاءه ا ل م ع ت ب ر ة من الكفاءه غير المعتبره قال والناس على مراتبهم و الشرائع لا تهمل مثل ذلك و لذلك قال عمر لامنعن النساء ا التزويج إ ل ا من الاكفاء و كما قلت لكم فيه انقطاع ولا ي... الاثر فيه انقطاع و لا يثبت و لكنه أ ر ا د أ ن يتبع أ ح د محقرات الامور أ م م و و ر ح ق ت ا ل أ نحو ق ل ة المال و رثاثه الحال و د م ا م ة الجمال أ و يكون ابن أ م ولد و نحو ذلك و ابن أ م الولد أ و أ م الولد هي ا ل ج ا ر ي ة أ و ا ل أ م ى التي أ ن ج ب ت من سيدها فابنها لا شك يكون حرا تبعا لحريه أ ب ي ه لكنه يسمى و, و, و, و المسمى المعتبر المعروف أ ن ه ابن ام ولد ابن أ م ي ولد هذا اسم يميز ابن ا ل ج ا ر ي ة من ابن الحره كيف ومحمد بن الحنفي ة ا ل إ م ا م العالم الكبير من البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ام ي ابن أمي ولد ابن الجاريه <تصفيق> ونحو ذلك من ا ل أ س ب ا ب بعد أ ن ير... يرضى دينه وخلقه ف إ ن أ ع ظ م مقاصد تدبير المنزل لل... الاصطحاب في خلق حسن فالخلق الحسن كما قلت لكم من أ ق و ى ا ل أ س ب ا ب ل ا س ت ق ا م ة ا ل ع ي ش والدين من أ ق و ى الموانع للظلم فالدين يمنع ل ه كما قلت لكم يمنع الرجل من أ ن يظلم من أ ن يظلم والخلق الحسن من أ ق و ى عوامل سير ا ل ح ي ا ة بين الرجل وبين وبين م ر ا ت قال و أ ن يكون ذلك ال... الاصطحاب سببا لصلاح الدين وقال في المسوي في باب ا ل ك ف ا ء ة أ ي قال الله تبارك وتعالى في باب ا ل ت س و ي ة في ا ل ك ف ا ء ة قال تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال تعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون قلت هذه الايات تدل على تفاوت مراتب الناس نعم الناس متفاوتون في مساله الغنى والفقر في مساله اليه وفي مساله ا ل ق ب ي ل ة وغيرها ي و م س أ ل ة ا ل ل ي ه لكن التفاوت المعتبر هو ايه تفاوت في الايه في الدين ارجو من الاخوه صح صح ا ل ح ك الكلام ي ة ا صعب ولا, ولا ايه ا سنتكلم في الزواج والزواج ما شاء الله يعني الكل ي ع ن ي ي ب د أ يكون مصحصح كويس يعني هم يعني بالضبط إ ن شاء الله عشر دقائق قلت هذه ا ل آ ي ا ت تدل على تفاوت مراتب الناس و إ ن ذلك أ م ر ثابت فيهم ولم يرده الله تبارك وتعالى فكان تقريرا ثم اختلفوا في تحديد المعاني التي يقع بها التفاوت فذهب أ ك ث ر ه م إ ل ى أ ن ه ا أ ر ب ع ة الدين و ا ل ح ر ي ة والناس و ا ل ص ن ا ع ة هذا على قول لبعض, لبعض اهل العلم والمراد من الدين ا ل إ س ل ا م و ا ل ع د ا ل ة و بعض اهل العلم يا أخوان قال ا ل ع د ا ل ة هذه ليست بشرط واضح جلي لماذا ل أ ن ك لو اشترطت في م س أ ل ة الزواج ا ل ع د ا ل ة ح د ى متزوج لا حتزوج أ ح د ولا سيتزوج منك أ ح د ل أ ن م س أ ل ة ا ل ع د ا ل ة هذه م س أ ل ة م س أ ل ة يعني حتى لو عرفنا مثلا ا ل ع د ا ل ة ا ل ع د ا ل ة هي م ل ك ة تحمل ا ل إ ن س ا ن على اجتناب الفسق وخوارم ل ك ن قد يكون ا ل إ ن س ا ن مثلا وقع في م ع ص ي ة من المعاصي لكنه محافظ على الصلاه محافظ على هذه ا ل أ ش ي ا ء وهذه ا ل أ م و ر يعني كحال أ ه ل التقوى الرجل مثلا من أ ه ل التقوى قد تزل قدمه في ا ل م ع ص ي ة لكنه يرجع ف... وقد تزل قدمه أ ي ض ا م ر ة أ خ ر ى وقد يرجع و قال الله تبارك و تعالى الذين إ ذ ا م س ه م طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون مبصرون و قد وقع كثير من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم في بعض, بعض المعاصي فالمهم اشترات ا ل ع د ا ل ة ا ل ق و ي ة اللي هو اشترات ا ل ع د ا ل ة بالمعنى المفهوم فهذا طبعا شرطي ع ن ي إ ل ى حد ما نازع فيه بعض أ ه ل العلم قال واعتبر الشافعي السلامه من العيوب ا ل م ث ب ت ة للخيار أ ي ض ا ومعنى اعتبار ا ل ك ف ا ء عند ابي ح ن ي ف ة أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا زوجت نفسها من غير الكفء ف ل ل أ و ل ي ا ء أ ن يفرقوا بينهما وعند الشافعي أ ن أ ح د ا ل أ و ل ي ا ء المستوين إ ذ ا زوجها برضاها من غير كفء لم يصح قال وفي قوله وفي قول يصح ولهم الفسخ إ ذ ا زوج ا ل أ ب بكرا صغيرا أ و ب ا ل غ ة بغير رضاها وفيه القولان أ ي ض ا انتهى والراجح أ ن ا ل أ ب إ ذ ا زوج البنت ا ل ص غ ي ر ة بغير رضاها فلا يعتبر رضا ا ل ب ن ت البكر ا ل ص غ ي ر التي لا تستطيع ان تميز و إ ن كان بعض ه ل العلم وضع حدا ل م س أ ل ة التمييز فقالوا إ ذ ا بلغت التسع فلها فله ان ي أ خ ذ أ ن يعتبر أ ن يعتبر رضا البنت إ ذ ا بلغت التسع سنين أ م ا إ ذ ا لم تبلغ التسع سنين فله أ ن يزوجها بغير, بغير رضا قال قوله صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه وخلقه فيه ذليل دليل ي ن ه و خ ق ه ف ه ذ ي ل على اعتبار ا ل ك ف ا ء ة في الدين والخلق وقد جزم ب أ ن اعتبار الكفاءه مختص بالدين مالك ونقل, ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ويدل عليه قوله تبارك وتعالى إ ن اكرمكم عند الله أ ت ق ا ك م واعتبر الكفاءه في النسب الجمهور وقال أ ب و ح ن ي ف ة قريش أ ك ف ا ء بعضهم بعضا والعرب كذلك وليس أ ح د من العرب كفء لقريش كما ليس أ ح د من غير العرب كفء للعرب وفي ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ د ل ة كلها لا تعضد ما ذهب إ ل ي ه أبو وأرضاه حنيف عنه رضي الله عنه قال, وليس نعم قال وهو وجه للشفعية ق الشافعي الفتح والصحيح تقديم بني ه ولم يثبت في اعتبار ا ل ك ف ا ء ة بالنسب حديث و أ م ا ما أ خ ر ج ه البزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء بعض والمولى بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف بعضهم بعض بعضهم بعض والمولى قال في اعلى ل ف ت ح و ت ب ا ا ر ك لكافر ف في متفق فلا ا الدين المسلم ا ء عليه تحل ن ت ه وأعلى الصنائع المعتبره في الكفاءه على الاطلاق العلم والفقه في دين الله تبارك, تبارك وتعالى لقول الله ل قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء فلما كان ورثه الانبياء فوارثوا ايضا م ن ز ل ة م ن ز ل ة لكن لا نقول طبعا ك م ن ز ل ة الانبياء لان م ن ز ل ة الانبياء هذه م ن ز ل ة م ح ف و ظ ة لكنهم ورثوا من شرف ا ل ن ب ي من ن شرف ا ل ب و ة ومن م ن ز ل ة ومن م ك ا ن ة من م ك ا ن ة ا ل ن ب و ة اخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابي الدرداء وضعاف ا ل د ر ق ط ن في العل قال المنذري هو مضطرب الاسناد وراى ق د ذ ك ل ب بغير خ ا ر ي في صحيحه سعيد بن منصور في سننه من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ن ك ح ا ل م ر أ ة لحسنها فليس حسن فعسى حسنها أ ن يرضيها ولا ت ن ك ح ا ل م ر أ ة لمالها فعسى مالها أ ن يطغيها و أ ن ك ح و ه ا لدينها فلا أ م ة سوداء خرماء ذات دين أ ف ض ل من ا م ر أ ة حسناء لا دين لها و الحديث رواه سعيد بن منصور و الطبراني و غيره لكن فيه فيه بعض الضعف ففيه عبد الرحمن بن أ ن ع م الافريقي و فيه كلام و الراوي عن عبد الرحمن بن أ ن ع م الافريقي إ س م ا ع ي ل بن عياش و إ س م ا ع ي ل بن عياش ضعيف في غير أ ه ل في غير أ ه ل بلده أ ي الشاميين ف والراوي لا شك عنه إ س م ا ع ي ل بن عياش هو عبد الرحمن بن أ ن ع م و عبد الرحمن بن أ ن ع م بن انعم ليس به ليس بشام ل ولكن بكره البخاري في صحيح ه بغير إ س ن ا د و القران آ ن كريم شاهد وصدق على ما ذكرناه فمن ذلك ا ل قولي تبارك تعالى هيا استول ي لدينه يعلمون والذين لا يعلمون وفي سوره البقره قال الله تبارك تعالى ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركين حتى, حتى يؤمنوا ولا ابد مؤمن انظر ولا ابد مؤمن هنا قال ولا عبد مؤمن خير من مشركه ولو من مشرك ولو اعجبك م وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أ م ه فلو كانت م س أ ل ة ا ل ك ف ا ء ة هنا م ع ت ب ر ة لما قال الله تبارك وتعالى في الحساب والانساب لما قال الله تبارك وتعالى ولا, أما ولا امه م ؤ م ن ة خير من م ش ر ك ة ولو, ولو أ ع ج ب ت ك م وقوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم ايه اوتوا العلم درجات فهنا الرفع للذين امنوا إ ج م ا ل ا ثم رفع الذين اوتوا العلم منزله فوق م ن ز ل ة الذين ايه فوق منزله الذين امنوا ل أ ن اولو العلم استو مع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في د ر ج ة ا ل إ ي م ا ن ثم فاقوا اهل ا ل إ ي م ا ن ب م ن ز ل ة وبدرجه وهي د ر ج ة العلم ولذلك قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آ م ن و ا والذين اوتوا العلم درجات وغير ق قائما بالقسط ا تبارك وتعالى الله لا إلا الملائكة العلم ل إله وأولو هو شهد أنه ذلك من ا ل آ ي ا ت والاحاديث ا ل م ت ك ا ث ر ة منها حديث خياركم في ا ل ج ا ه ل ي ة خياركم في ا ل إ س ل ا م ذفقه وقد تقدم و ب ا ل ج م ل ة إ ذ ا تقرر لك هذا عرفت أ ن المعتبر هو الكفاءه في الدين والخلق لا في النسب لا في النسب لكن لما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن حسب أ ه ل الدنيا المال و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه أ ن في أ م ت ه ثلاثه من أ م ر ا ل ج ه ل ي ة الفخر ب ا ل أ ح س ا ب والطعن في ا ل أ ن س ا ب والاستسقاء بالنجوم و ا ل ن ي ا ح ة كان تزوج غير الكفء في النسب والمال من أ ص ع ب ما ينزل بمن لم يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فهذه ا ل م س أ ل ة إ ن م ا يعتبرها من إ ن م ا يعتبر م س أ ل ة ا ل أ ح س ا ب و ا ل أ ن س ا ب والمال من لم يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ م ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فلهم طريق آ خ ر طريق أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ن الذي يعتبرونه والذي يعيشون له ويموتون من أ ج ل ه وعليه يقاتلون وبه يعتبرون إ ن م ا هو م س أ ل ه الدين والخلق قال الماتن رحمه الله تعالى ومن هذا القبيل استثناء الفاطميه ة من ق و ل من ي ة م قوله ويغتفر ب ر ض ى ا ل أ ع ل ى والولي بعض أ ه ل العلم ك... هناك فتوى ل ل ه د و ي ة ل م اتباع أ الهادي من آ ل البيت و أ ت ب ا ع الهادي غير الهادي نفسه الامام الهادي رحمه الله تعالى والهادي من أ ئ م ة ال البيت فالهادويه قالوا لا هنا ا ل ف ا ط م ي ة لا تزوج إ ل ا من إ ي ه الا من ف ا ط م ة لما أ ت ب ا ع الهادي وليس الهادي و إ ل ا فالهادي زوج بناته من غير من غير الفاطميات من غير الفاطميين فزوج بناته من, من الطبريين وهم من غير من غير الفاطميين لكن جاءت العصبيه ة ذ التي لا دليل عليها ف أ ت ب ا ع ا ل ه د و ي ة قالوا لا تزوج ا ل ف ا ط م ي ة إ ل الا من إلا من فاطمه, فاطمة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى يقول فيعجبا عرف فكيف يعرف في الإنصاف الغريبة الجاهلية يتركها الجاهلية يتركها والخير الخير العجب التعصبات على العلم والتصلبات أنها كل ذلك كل لم أهل لم من أمر من من أمور من من هذه وإذ والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا أ خ ر ج الحاكم في ا ل م س ت د ر ك وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ ع ل م الناس أ ب ص ر ه م بالحق إ ذ ا اختلف الناس ا ل ح د ي ث فيه كلام قال فهذا نص في محل الخلاف انظر أ م ه ا ت العطره الطاهره الذين ل أ ن ه للاسف الشديد ب د أ ت ن ع ا ر ا ت ق ب ل ي ة ج ا ه ل ي ة يعني وصيحات يسمع لها صوت ف أ ر ج و التركيز في هذه ال... فترى من هي أ م زين العابدين بن علي إ م ا م ا ل ع ط ر ة رضي الله عنه وارضاه ا ل إ م ا م العابد التقيل ورع امام ل إ العلماء زين العابدين بن علي ترى من هي أ م ك ف أ م زين العابدين بن الحسين لها شهريان و بنت يزدجرد أ م زين العابدين بنت ي ز دجرت ابن شهرير ا بن شراوي حاكم ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة الكسراويه ا ل ف ا ر س ي ا بن خسرو برويز ا بن هرمز ا بن انوشيروان ملك ا الفرس وام الامام موسى ا ل ق ا ظ م ام ولد وهو وارضاه الله عنه من أئمة قال البيت رضي الله عنه أ م ولد اسمها اسمها حميد ة و أ م ا ل إ م ا م ع ل ي الرضا و هو من ائمه آل البيت أ ي ض ا ابن موسى الكاظم أ م ولد أ ي ض ا اسمها تكتم أ و تكتم و أ م ا ل إ م ا م علي بن محمد ابن ع ل ي المذكور الملقب بل ا جواد و هو من ائمه ة آل البيت أ ي ض ا و ا ل تقي أ م ولد اسمها خيزران وقيل ر ي ح ا ن ه و أ م ا ل إ م ا م علي بن محمد الملقب بالهادي والعسكري أ م ولد اسمها س م ا ن ة أ وام س م ن ة و أ ا ل إ م ا م حسن بن علي الملقب بالزكي والخالص والعسكري أ م ولد اسمها سوسن فكل امهات هؤلاء ا ئ م ة ع ط ر ة ال البيت أ م ه ا ت أ و ل ا د و أ م ا ل إ م ا م محمد بن الحسن الملقب بالحجه والقائم والمهدي أ م ولد اسمها نرجس وهكذا كان ش أ ن ا ل ت ز و ي ج في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و طيب دقيق نلهي مسألة مسألة ما لا نترك الحديث أنا أشهد مسألة مسألة نترك أنتم الكفاء لا ما تزعلوا خمس خمسة معلق حتى فضل فأرجو ما شاء الله طيب الحمد لله نعم قال والقائم والمهد أ م ولد اسمها نرجس وهكذا كان ش أ ن التزويج في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرج أ ح د منهم على ا ل ك ف ا ء ة في النسب و إ ن م ا أ خ ذ بذلك الجهل من ا ل أ م ه لا سيما أ ه ل القرى والقصبات من نسل ا ل ع ط ر ة واصحاب و ا ل ص ح ا ب ة أ ي من نسل ا ل ص ح ا ب ة وليس الصحاب ة ر ض يقول الله عنهم أجمعين وأكثرهم خيضون في الباطل عاطلون عن حل العلم الموصل ا حل إلى ل عنهم وأكثرهم أجمعين عن خيضون في ح ك ا ا ن أمر ل ه ق د ر الصنعاني مقدور ق و ي ا ل في سوره السلام في باب الكفاءه ايضا و أ ش ا ر إ ل ى الحديث الذي أ خ ر ج ه البخاري وقد بوب البخاري أ ي ض ا باب نفيس جدا فقال باب ا ل أ ك ف ا ء في الدين أي أن ا ل ك ف ا ء ة ا ل م ع تعالى ر ة إنما الدين هي وقوله في ت وهو الذي خلق من الماء ب ش ر ا هذا ساقه البخاري رحمه الله و الذي خلق من الماء ب ش ر ا فجاءه نسب ا و ص ه ر ا فهنا ا ل أ ص ل كل من الماء إ ذ ن ما هو وجه التفاضل ما هو وجه التفاضل في مساله ا ل أ ح س ا ب و ينرجعت ب ا ل أ ح س ا ب و ا ل أ ن س ا ب إ ل ى الوراء ثم رجعت إ ل ى الوراء ل و ج د ت أ ن ا ل ل أ ص ا ل أ ص ل واحد فقال استنبط من هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل م س ا و ا ت بين بني آ د م ثم أ ر د ف ه ب ا م ك ا ح ابي ح ذ ي ف ة سالم ب ا ب ن ة أ خ ي ه البخاري هند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه وسالم مولى, مولى لامراه من الأنصار وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ك م عبية الانصار ه ل ي يا الناس ثم ق ر أ ا ل آ ي ة وقال صلى الله عليه وسلم من سره أ ن يكون أ ك ر م الناس فليتق الله فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إ ل ى ا ل أ ن س ا ب من ع ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة وتكبره فكيف يصيرها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا قال وفي الحديث أ ر ب ع من أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة لا يتركها الناس ثم ذكر منها الفخر ب ا ل أ ن س ا ب والحديث ي تقدم قال اخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس قال وفي الاحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إ ل ى الترفع بها وقد امر صلى الله عليه وسلم بن بياض بانكح ابي هند الحجام وقال انما هو مروء من المسلمين فتنبه إلى هذا الوجه أو نبه على الوجه ا ل م ق ت ض لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الاسلام وللناس في هذه المساله عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء انظر الى كلام الصنعان الله تعالى ودقته في هذا الكلام قال وللناس في هذه ا ل م س أ ل ة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إ ل ه إ ل ا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء ا ل أ و ل ي ا ء واستعظامهم أ ن ف س ه م اللهم إ ن ن ب ر أ إ ل ي ك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء قال ولقد منعت الفاطميات في ج ه ة اليمن صنعان هذا يمني قال في ج ه ة اليمن ما أحل الله لهن من الله النكاح أحل لهن يقول بعض أ ه ل مذهب ا ل ه ا د و ي ة أ ن ه يحرم نكاح الفاطمي ة إ ل ا من فاطمي من غير دليل ذكروه وليس مذهب ا ل إ م ا م المذهب الامام المذهب اللي هو الهادي يعني ليس هذا الذي ذهب إ ل ي ه ا ل ه ا د و ي ة أ و أ ت ب ا ع الهادي ليس ه ومذهب الهادي نفسه انما مذهب الهادي على خلاف ما ذهب إ ل ي ه أ ت ب ا ع ه بل زوج بناته من الطبريين و إ ن م ا ن ش أ هذا القول من بعده في أ ي ا م ا ل إ م ا م أ ح م د بن سليمان وتبعه بيت وتبعهم بيت رياستهم فقالوا بلسان الحال تحرم, تحرم شرائعهم على الفاطميين إ ل ا من مثلهم أ ي على ا ل ف ا ط م ي ن أ ن يتزوجوا إ ل ا من ايه الا من مثلهم وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له حديث فاطمه بنت قيس و ف ا ط م ة ق ر ش ي ة ف ه ر ي ة أ خ ت الضحاك بن قيس وهي من المهاجرات ا ل أ و ل كانت ذات جمال وفضل وكمال جاءت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أ ن طلقها أ ب و عمرو حفص بن المغيره وزوجها بعد انقضاء عدتها منه ف أ خ ب ر ت ه أ ن معاويه بن أ ب ي سفيان و أ ب ا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ب و جهم فلا يضع عصاه عن عتيقه وأما معاوية و ع ف ص ل قال ل م ا له أنكح أ س ا م ة بن زيد الحديث قال ف أ م ر ه ا بنكاح أ س ا م ة م و ل ا ه ابن مولاه وهي ق ر ش ي ة وقدمه على أكفائها, على اكفائها ممن ذكر ولا أ ع ل م أ ن ه طلب من أ ح د من اوليائها اسقاط حقه وكان يعني الصنعان يقول وكان المصنف أ ي الحافظ بن حجر في كتابه في كتابه نعم. بلوغ المرام بلوغ المرام قال و ك أ ن المصنف رحمه الله أ و ر د هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث ا ل أ و ل والحديث ا ل أ و ل هو العرب و لبعض بنت بنت بعضهم لبعضهم ساق ا ل ح ب ن بيان ض ع ف ه ث م ساق فاطمة حديث ب ع ض ه م لبعضهم ل ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه لا ع ب ر ة في ا ل ك ف ا ء ة بغير الدين لا ع ب ر ة في ا ل ك ف ا ء ة بغير الدين ودقيقتين أ ك م ل كلام يعني أ س و ق كلام جميل جدا للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي قال قال في ح ك م صلى الله عليه وسلم في ا ل ك ف ا ء ة في النكاح قال تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الناس إ ن خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م وقال تعالى إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض وقال تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أ ن ي لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أ و أ ن ث ى بعضكم من بعض وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا ل أ ب ي ض ولا لابيض ولا ل أ س و د على أ ب ي ض إ ل ا بالتقوى الناس من آ د م و آ د م من تراب وقال صلى الله عليه وسلم إ ن آ ل بني فلان ل ي س لي ب أ و ل ي ا ء إ ن أ و ل ي ا ء المتقون حيث كانوا و أ ي ن و أ ي ن ك ا ن وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاءكم من ترضون دينه وخلقه الحديث وقد يعني ذكرت أ ن ه ضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبن ب ي ع ض أ ن ك ح و ا أ ب ا هند و أ ن ك ح و ا إ ل ي ه وكان حجاما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ا ل قال ر ش ي زيد ة من بن ح ر ث ة م و ا ه وزوج فالذي ط م ة بن تقيس ا ف فانكحوا فانكحوا يفصل في الكفاءة الكفاءة ف ه الله ر القرشية تبارك تبارك ي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يميز ة أسامة مسألة وقال تبارك وتعالى وقال وتعالى ما طاب لكم من ما طاب لكم من النساء لكم لكم ولم يميز ولم قال ل من من من من عدم من عدم قال فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في ا ل ك ف ا ء ة أ ص ل ا وكمالا فلا تزوج م س ل م ة بكافر ولا ع ف ي ف ة بفاجر ولا يعتبر ولا يعتبر ولم يعتبر ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة في ا ل ك ف ا ء ة أ م ر ا وراء ذلك أ ي بعد ال بعد الدين ولم يعتبر ا ل ق ر آ ن والسنه في ا ل ك ف ا ء ة أ م ر ا وراء ذلك ف إ ن ه حرم على ا ل م س ل م ة نكاح ا ل ز ا ن الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا ص ن ا ع ة ولا غنى ولا ح ر ي ة فجوز العبد القن ي العبد ا ل أ س و د الذي لا أ ص ل له القن ي نكاح ا ل ح ر ة ا ل ن س ي ب ة الغنيه اذا كان عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات إ ل ى هنا وفقنا الله اياكم ل م ح ب ويرضى أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أ ح د له سؤال